وَمِن آنَا إِلَى لَيْلٍ فَسَبِّحْ وَأطْرَافًا نَهَارًا لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدنيا 122. ورزق ربك خير وأبقى 123. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menuturkan kepada kamu berita yang baik, dan menyampaikan kepada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 رب صوفة رب صوفة ستعلمون من أصحاب السراط السوي ومن اهتدى.